للان المغاني للمطالي علقنا شموعا والصلاه على النبي مرفوعة والصلاة النبي مرفوعه والصلاه على النبي مرفوعه يرى في كتاب المعتبر لسان المجلس اجمل خبر اضرب كل حب الدين المنتظر اضرب كل حب الدين المنتظر واللي يشكي راجع الموسوعه واللي يشكي راجع الموسوعه طاني للمطاني علقنا شنو حالك الصلاة على النبي النبي مرفوعة وصلاة على النبي مرفوعة علت علت طلب الهلال طلب واللي سنينا اهل سبح تراب على صراطك هناك باكل لو قراب على صراطك هناك باكل لو قراب بالصراط يكسرون الضلوعه بالصراط يكسرون المدالي على جن على النبي النبي مرفوعه والصلاه على النبي مرفوعه الرصينه تك جت مبخره على النبي معطر والصلاه على النبي معطر حلوه صيني تك جد ومبخره بالخلات على النبي ومعقبه عشا يا اخو وان نسعدره حاشا يا اخو وان نسعدره عيدر هذا الفرح ينبوع عيدر هذا الفرح ينبوع للمجالي للمجالي علقنا شموعا لا اعلم النبي وصلك على النبي مرفوعه كنا قبل سنين لو مغسفور لنضارب اهل فعليه وما ندور ويتدي انا من ظهر صدر نصيدو صرنا خوان وفرد مجموعه صرنا خوان وفرد عليقنا شنو على النبي النبي مرفوع والصلاه على النبي مرفوع يد فوق من دينا لعمه البارق زول شاعر اهل البيت حق له يقول شاعر اهل البيت حق له يقول غيرن قطوب الوجه ما طبوعه ومهندسا للصوت كرار الموالي كرار الموالي أداء الرادود الحسيني مولى احمد القريشي كلمات الشاعر الحسيني مرتضى الذهباوي التصوير والمونتاج احمد الزيدي